وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل ربنا علينا مع كلام ربنا الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع كتابه الكريم مع القرآن الكريم تكلمنا الاسبوع الماضي بعدما بينا أهم السمات التي يعرف بها القرآن المكي والقرآن المدني وختمنا بفضل سورة الفاتحة وبينا بأن سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة وفضلها عميم وأيضا زيادة على هذا الفضل نزل ملك من السماء لم ينزل إلا في هذه اللحظات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشرك بنورين لم يؤتى نبي قبلك ثم بين النورين فقال الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والفاتحة من فضلها أنها اختصت بخصائص لم تكن لأي سورة أخرى يعني مثل الفاتح اولا كما قال بعض العلماء من المشخصان التمية أن جوامع الكلم في المفصل وهذه الأحكام الجامعات تجدها كلها في الفاتحة واجتمعت كلها في إياك نعبد وإياك نستعين من خصائص الفاتحة أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة وفي كل ركعة وهذا على الراجع الصحيح وكما وعدت أنا لن أتعرض للمسائل الفقهية الخلافية إلا في آخر كل صورة يعني أنا لن أترك ما أستطيع لكن هي بعد تفسير سورة الفاتحة سنتعرض على المسائل الخلفية الفقهية التي نفصل فيها لكن الآن سنتكلم بالراجح ثم في آخر السورة يعني حتى يجهز نفسه المرء الذي لا يستطيع أن يقف ويصبر على مسائل الخلاف أنه في هذا اليوم يؤجد كما يقولون لكن نحن لن ندخل في أي مسائل خلافيه فقهية إلا بعد ما نصل إلى ختام التفسير للسورة الراجح الصحيح أن سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها سواء كان المصلي إماما أم مأموما أم كان منفردا وسواء كانت الصلاة سرية أم جهريه فيجب في اقراءه الفاتحه في كل صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له والأصل في النهي يصلت على الوجود أو على الذات أو نقول على القبول أو على الكمال وهنا النهي مسلط على القبول لأن الحركات موجودة الركوع والسجود والقيام موجود فإذا الصلاة موجودة لكن قبول الصلاة غير موجود يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب يعني لا صلاة مقبولة عند الله في علاه إلا بقراءة أم الكتاب وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج وسنبين أن هذه المسألة على خلاف بين العلماء اختلفوا على أقوال ث القول الأول لشافعي والحنابلة قالوا بالوجوب كما بينا كل رق على بد مقاط الفتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا والمالكية فرقوا بين الجهرية وبين السرية قالوا في السرية تجب على الإمام والمأموم كما أنها تجب على المنفرد وقالوا في الجهرية لا تجب على المأموم ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءه المأموم وسنبين ضعف هذه الأقوال وأما الأحناف فأضعف من هذا القو بعناهم قالوا هي لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم صلاة الإمام صراه المم هذا بالنسبة للمؤمن فالغرض المقصود الرائح الصحيح في الفاتحة التي هي من خصائصها أن الصلاة لا تصح إلا بها قبل أن نبدأ بتفسير سورة الفاتحة بعد ما بينا فضلها أقول من الآداب التي يتحلى بها قارئ القرآن أنه إذا فتح المصحف بادئ ذي بدء يعمل بأمر الله دل في أوله وهو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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيبتدئ المر اولا بالاستعاذة عملا بقول الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة لها الفاظ ثلاث او اربع اولها ظاهر هذه الايه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يستفتح في سلاة الليل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والهمز قال العلماء الموت والنفخ هو الكبر الذي يضع في قلب العبد والنفخ قال هو الشعب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونففه وهذه طبعاً صنة ماتت أنا سأسأل عن الأربع صيغ هل في أحد يستعملها مرة واحدة؟ والصيغة الثانية أيضاً في صنة أن النبي السلام كان إذا استفتح في الصلاة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقبلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذه هي الصيغ التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر هذه الصيغ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقلها كما قلت تجزئ للمر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرق هذه المقامات أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسهم محل الاستعادة قال كثير من العلماء محل الاستعادة بعد قراءة القرآن عملا بقول الله تعالى فإذا قرأ يعني انتهيت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والصحيح الراجح في ذلك أن الاستعادة تكون في بداية القراءة قبل القراءة ومعنى قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن هذه بالضبط كما قلنا النظير بالنظير قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقتلوا بعد بعدما تصلون لا بد أن تتوضأوا فالوضوء بيأتي بعد الصلاة هذا لأن الله قال ذلك صح لما يمكن بالإجماع أن الوضوء لابد أن يسبق الصلاة فقال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يا الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم المعنى هنا أن في ادمار إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وهنا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وجمع بعض العلماء بينهما فقالت تبتدئ بالاستعاذة وتنتهي بالاستعاذة وهذا قول حسن وله وجه حسن أما الوجه الأول أنت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة للهمز والنفخ والنفس وايضا للوسوسه كما سنبين الفوائد العظيمة لأن الله يبعد عنك الشيطان حتى لا ترتج عليك القراءة وحتى لا يوسوس لك فلا تستطيع أن تتدبر كلام ربك جل في علاه فتعمل المنفعه لك وأما وجهة من قال انتهاء القراءة أيضا تستعيد قال لأن المر إذا وفق إلى قراءة ربع أو قراءة ربعين أو ثلاث أو قراءة المصحف أو قراءة نصف المصحف ماذا يحدث بعد العبادة المضنية كما لو صح التعبير إذا اجتهد المرء في العبادة بعد ما ينتهي من هذه العبادة ماذا يحدث في قلبه يأتيه العجب والعجب قاتل يسقط المر من عين الله في إن مرأة إذا أتاه العجب فهذا بريد نهايته فلذلك قالوا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا ينفخ في قلبه فيستزيد العجب في قلبه فاسقط من عين الله في وتكون هذه الطاعة في حتفه ويسقط في التردي بسبب هذه الطاعة وهذا وجه حسن من قال به فلا يلام لأن له وجه صحيح فإذا الاستعادة هذا محل نقول أيضا الاستعادة اختلف العلماء يجب على المرء القارئ للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أم هو مستحب والفارق أو الثمرة التي تجعلنا نتكلم في خلاف العلماء على أن المرء إذا فتح المصحف ثم قرأ من منتصف الآية من منتصف الصورة مثلا ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل يأثم بذلك أم لا هي ثمرة الخلاف هنا يعني إن لم يستعذ عند قراءته يكون آثماً أم لا اختلف العلماء على قولين الجمهور على أنه على الاستحباب وأنا حتى الآن لا أدري ما هو الصارف والمفروض نرجع يعني لا نتقدم بين يدي من عنده علم بهذه المسألة عندك شعبا شيء هناك صارف طيب الآية قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر والأمر ظاهره الوجوب فإذا كان الأمر ظاهره الوجوب فنحن نريد الصارف ولا صارف ويعني لا يستطيع المرأة أن يتنطع ويقف أمام الجماهير لكن لنا سلف أطاء قال بوجوب الاستعادة بأن المرأة إذا أراد أن يقرأ القرآن يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بأمر الله جل في أولاه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واستدل على ذلك بدليل أقوى من هذا ألا وهو ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الفعل عدم الوجوب لكن هذا الفعل بيان للواجب والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته من الليل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والقاعدة عند العلماء الأصل ما يقال في النفل هو ما يقال في الفرض إلا ما يأتي الدليل على التفريق فهذا القول من الوجهة بمكان وهو وجوب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند بد القراءة أما المعنى أعوذوا يعني ألتجئ أطلب اللجوء ألتجئوا إلى الله خوفا وصرارا من, أعداء كثيرة من النفس والهوى والعجب والكبر والنفاق والرياء والسمعة من الشيطان الرجيم ألتجئ إلى الرب الرحيم ألتجئ إلى الله جل Bunny أعوذ يعني ألتجئ إلى الله أعوذ بالله والله كما التفسير أن الله جل GUY هو اسم علم علم على ذات الله جلbei حانا يتضمن صفة الالهية وهو الذي تألهه القلوب كما سيعيط التفسير أعوذ بالله من الشيطان الشيطان قال العلماء هو مشتق من شطنا يعني بعد فالشيطان بعد بعد عن رحمة الله الذي في أولاه بعد بالعصيان عن الطاعة والخضوع لأوامر الله الذي في أولاه بعد بالفسق والفجور عن البر والقربات فالشيطان كما قلنا من شطنة فيقول اعوذ بالله من الشيطان والشيطان لا يقتصر على الجن فهناك شيطان جن وشيطان إنس بل وشيطان كلاب وحيوانات عند بعض العلماء أما شيطان الجن ما معروف. وأصله ظاهر وشيطان الإنس قد بين الله لنا في قوله في كتابه أن من الإنس من هم من الشياطين بل هم أعتى من شياطين الجن قال الله تعالى وكذلك جعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفة يعني ممكن يكون شيطان الإنس والذي يوحي إلى شيطان الجن زخرفة القو نعم ماذا صحيح فيه من شيطان الإنس يكون أشد شيطان من شيطان الجن الغرض المقصود هذا شيطان جن وشيطان انت والذين قالوا شيطان الحيوان كل حيوان له شيطان استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع الصلاة المرور من أمان المصلي اذا مر الكلب او الحمار او قال المرأة والحمار والكلب الاسود فقال له ابو موسى الاشعلي يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر من الاسفر فقال الكلب الاسود شيطان على احد تفسيرين ان بعض الرماء قال هذا شيطان الكلاب وليس الشيطان هو شيطان الجن. الغرض المقصود عندما تقول أعوذ بالله التاجؤ إلى الله الذي في من الشيطان من كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن أي شياطين تؤذي الإنسان لأنك تعوذ تلتاجئ إلى الله لدفع كل مضرة تأتي عليك. والعياذة غير اللواذ. اللواذ هو التجاء إلى الله أيضا والعوذ التجاء إلى الله أيضا. أما العوذ فالتجاء إلى الله لدفع مضرة وأما اللواذ فأنت تلوذ بربك جل في علاه لجلب منفع إذن يتفقان في الالتجاء إلى الله جل في علاه ويفترقان فان مطلوب العوز تستعيذ يعني تخاف المضره فتطلب من الله أن يبعد عنك المضر وأما اللوذ فأنت تطلب من ربك ما تؤمله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول هو مرجوم مطرود من رحمة الله جل في علاه لما نظروا لهذه الاستعادة استنبطوا منها فوائد عظيمة جدا أعوذ بالله التجئ إلى الله نعم لأن الله جل في أولا أرحم عليك من أمك ونفسك إن الله جل في أولا خلقك ليرحمك ليؤمنك من خوفك ليعطيك إذ منعك قبل ذلك أيضا ليقويك من ضعفك لينصرك على عدوك بعد ذلك ينجيك من ناره سبحانه جل في علاه، فأنت تلتجع إلى ربك جل في علاه، وتعلم أنه أرحم عليك من نفسك وأنه جل في علاه يقربك من بعد وينصرك على عدوك ويقويك من ضعف ثم بعد ذلك يمررك من هذه الدنيا بسلام حتى تلقاه في الآخرة وتجاوره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجب على كل ملئ أن يستعيذ بالله ان أراد أن يقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر وهي تتعلق بمحذوف وأصله الفعل ابدا بسم الله أبدؤوا بسم الله والبداء باسم الله أصل في كتاب الله لا فاعل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أخذها بركة وتركها حسرة ما من شيء يهم المرء أو يهتم المرء به ويبدأ فيه ببسم الله إلا لو كان قليلا كسره الله في علاه ولو كان كثيرا زاده الله بركة ولو كان عثيرا يسره الله رجل في علاه ولذلك في الحديث الذي اختلف العلماء في إسناده وإن كان الرارح صحيح أنه حسن لغيره كل أمر ذيبال لم يبدأ فيه المرء ببسم الله فهو أبطر أو قال في رؤية أخرى فهو أجزم ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة في كل الحالات والأونات أن تبدأ ببسم الله عند القراءة تبدأ ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ في الوضوء وأنت تستقبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسم أو يذكر اسم الله عليه وأيضا عند الطعام والشراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أنك ما تبدأ إلا بتسمية الله لله في علاه لبركة الطعام ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عم الله عليه وسلم كان ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بيده يا غلام سم الله وكل بيمينك لكن أول الأوامر قال سم الله ولذلك بعض العلماء يرى أنه يجب على المر أن يسمي الله عند الطعام وأكدوا هذا الوجوب أنه قال إذا نسي أن يسمي الله عند أول الطعام يسميه عند الوسط أو عند الآخر ويقول بسم الله أوله وآخره. وأيضا عند الجماع عندما يقترب الرجل من امرأته يذكر أن هذه من نعائم الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليسم الله أو فليقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطانة ما رزق فيبدأ أيضا بسم الله فعند الوضوء يبدأ بسم الله عند الطعام يبدأ بسم الله عند الزواج أو النكاح كما قالوا خطبه النكاح يبدأ فيها بسم الله عند خطبه الجمعة يبدأ فيها بسم الله فبسم الله هي البداية في كل خير لأن المرأة يعلم أن التوفيق والتسديد والبركة لا تكون إلا بعد ذكر اسم الله جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الباء متعلق بمحذوف معناها أبدأوا بسم الله الإسم قال العلماء هو مشتق وخلاف بين الكفيين والبصريين ولن ندخل في التفصيل لكن نحن الآن نبين فقط الاسم مشتق من السمة العلامة وقالوا مشتق من السمو العلو وكلاهما صحيح فوإما علامة يكون علامة على ذات الله أو العلو وهذا العلو المطلق لله الله في أولا كما سنبين بسم الله الله علم على ذات الله أصل إله سهلة الهمزة ثم أدخلوا الألف واللام تعظيما واجلالا الله علم على ذات الله وهذا الاسم يسمى به الله ولا يسمى غير الله ما أحد يسمى بهذا الاسم هذا من خصائص الله لا في علاه باسم الله الله اسم علم على ذات الله يتضمن صفة كمال وجلال ألا وهي صفة الإلهية أو الأولىية يتضمن صفة الإلهية وهذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى لأمور ثلاث الأمر الأول أكثر الأسماء ذكرا في القرآن يقرب 600 مرة هو اسم الله والثاني أن الله الذي في ولاه أو هذا الاسم يضاف إليه كل الأسماء على أنها صفات ولا يضاف هو للأسماء الأخرى يعني أي اسم من أسماء الله الذي في ولاه لا تضيف الله لهذه الأسماء قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات فكل الأسماء التي تلت الله كلها تعتبر صفات لله تقول الله الرحمن الله الرحيم الله الكريم لكن لا يصح أن تقول الرحمن الله فكل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفة لهذا الموصوف الأمر الثالث كل الأحاديث التي أرشدك إلى اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب وهذا يجعل المرء يعد على هذا الاسم بالنواجز لأنه إذا كان له مطلوب ومرغوب عند الله جل في علاه واللي يناشد ربه جل في علاه بهذا الاسم كل الاحاديث التي ذكرت اسم الله الأعظم كلها تذكر الله في الاحاديث التي ذكرت فيها أن اسم الله الأعظم في صور ثلاث في سورة البقرة وصورة آل عمران وصورة طه سورة البقرة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي آية الكرسي الله وايضا سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة طه إيش الآية في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا وعioكم الصلاة الذكري فقال الله فهذه كلها اتفقت على أن اسم الله الأعظم هو الله فإذا كان هو اسم الله الأعظم فعلى المرء وحري المرء أن يدعو الله بهذا الاسم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان رقيقان كما قال العلماء يتضمن كل اسم من هذه الأسماء او من الاسمين صفه كمال وجلال الرحمن يتضمن صفه الرحمة يسيغط مبالغه على وزن فعلان والرحيم أيضا يتضمن صفة الرحمة والفرق بينهما أن صفة الرحمة في هذا الاسم الرحمن هي صفة ذات وأما الرحيم فهي صفة فعل وقال العلماء الرحمن خاصة أو نقول عامه بالمؤمن والكافر وهذا صحيح الرحمن عامه تعم المؤمن والكافر والدنيا والآخرة وإذا دققت النظر علمت أن الله جل في علاه شملت رحمته الكافر قبل المؤمن انظر إلى الكافر يسب الله ويشرك بالله ويدعو غير الله بل ويتنطع بكثير من الآلهة يعبدهم مع الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم هذه من رحمة الله بهؤلاء وأقوى من ذلك وأعظم من ذلك أن من رحمة الله بالكافر أنه أمهله وأعطاه الوقت ليتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه في لا قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم قال الله تعالى ثم وثم هنا للتراخي قال إن الذين فتنوا فتنوا بعدما أججوا النار وأدخلوا الموحدين في هذه النار ومع ذلك لم يعجل الله جل في الرحمن لهم بالعقوبة قال ثم وثم للتراخي فجعل لهم مساحة من الوقت حتى يتوبوا فإن تابوا تاب الله عليهم وهذه من أعظم الرحمات التي تتنزل على أهل الكفر حتى لا يقنط أحد من رحمة الله جل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة معروضة إلى أن تطلع الشمس من مغربها وهذه من رحمات الله التي أولاها بأهل الكفر فالرحمن هي عامة للمؤمن وللكافر والرحيم خاصة بالمؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكما قلت الرحمن فعلان على وجه سيغة مبالغة وأيضا الرحيم فعيل سيغة مبالغة لكن الأولى أوسع تدل على الامتلاء يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ في الآيات وقال الحمد لله رب العالمين صدر الله دل في علا كتابه بالحمد بيانا إلى أنه أحب الأشياء والعبادات إليه الحمد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله دل في علا والمدح يتضمن الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع من ركوعه إلا ويقول ربنا ولك الحمد حمد كثيرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض فالحمد أحب ما يكون من العبادات لله جل في علاه ولذلك صدر به كتابه الحمد الحمد لله الحمد هو الثناء الجميل على المحمود بصفات الجلال والعظمة والبهاء وايضا للنعائم لكن الأصل فيها أن الحمد هو الثناء الحسن على المحمود لصفات جماله وبهائه وربكم جل في ألا يحمد لجماله ويحمد لجلاله ويحمد لعزته ويحمد لجبروته ويحمد لقوته يحمد الله الذي علاء لنعائمه السابغه على عباده الحمد لله الثناء الحسن على الله الذي علاء أو على المحمود محبه وتعظيما واجلالا والفرق بين الحمد والمدح أن المدح هو الثناء على الله الذي علاء خوفا ورهبه فيها اجلالا وتعظيما لكن خوفا ورهبة ولم يذكر العلماء أن المادح يكون فيه المحبة فالفارق بين الحمد وبين المدح أن الذي يحمد الله يعظم الله ويصنع عليه ثناء حسنا بإيش بمحبة مع الخضوع ومع التعظيم والتبجيل لله دل في أولاه أما المادح ممكن أن يمدح من لا يحبه ترى المنافق يدخل على صاحب الوديعة، يدخل على صاحب الرئاسة، على صاحب المال يمدحه من أجل ايش من أجل الترقية او من أجل المال، وهو لا يحبه، ينافقه فقط، يدهنه. لكن المحب يحمد ويمدح. فإذا الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يحوطه ويلفه المحب مع التعظيم والتبجيل، وأما المدح لا يكون معه المحبه طيب، إذا اذا قلنا هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. فما علاقة الحمد بالمدح؟ الحمد هو الثناء الجميل على المحمود تعظيماً وتبجيلاً مع المحبه والمدح هو الثناء الجميل لكن ليس فيه محبه فإذا قلنا هذا فارق بين الحمد والمدح فما العلاقة بين الحمد والمدح؟ من الذي يتضمن من المدح عم يعني كل مادح حامد ولا عكد. الفرق بينهما وجود المحبة الحامد يحمد بمحبة والمادح يمدح وليس عنده محبه ليس من الضروري أن يكون عنده محبه المنافق يمدح رئيسه في العمل يمدح قريبه الذي عنده المال من اجل الوديهة من أجل الترقية من أجل المال لكن الحامد يحمد بمحبة وتعظيم وتبجيل ده الفرق بينهما إيش دكتور؟ ما رأيكم في هذا القول آه. سمعت كلام الدكتور قال كل حامد مادح ولا عكس مقيد ولا زائد عليه، طيب يعني هذا كلام الدكتور خطأ، صحيح؟ يعني كل حامد مادح ولا، ولا عكس ده الصحيح كل حامد مادح ولا عكس، لأن الحمد أعم من المدح، كأنك تقول حمد الله دائرة وداخل هذه الدائرة المدح، فكل حامد مادح ولا عكس، والفرق بين الحمد والشكر أيضا يتفقان وفترقان. أما الحمد فهو الثناء العظيم باللسان والقلب، وأما الشكر فثناء على الله الذي في علان رازق الوهاب باللسان وبالقلب وبالجوارح يبقى إذن الآلة في الحمد والشكر الآلة في الشكر أعم الشكر يكون أعم بالآلة والحمد أخص وأما بالنسبة لذات الحمد فالحمد أعم لما؟ لأنك تحمد الله على جلاله وبهائه وعظمته وقوته وجبروته لا على النعائم وأيضا تحمده على النعائم أما الشكر لا يكون إلا على النعائم السابقة تقول شكرت الإنسان لا لشجاعته تقول شكرت الإنسان لاحسانه لعطائه لنفقته فهذا الفرق بين الحمد والشكر إذا الحمد على صفات الذات والشكر على صفات التعدي صفات الفعل صفات المتعدية فإذا يكون العلاقة بين الحمد والشكر يتفقان ومنفترقان الحمد أعم من جهة الذات وأخص من جهة الآلة والشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة التعريف أو الذات فكل حامد شاكر ولا عكس. ولكن في الآلة فالشكر يكون أعم وكما قلت الحمد إذا انفرد يدخل تحته الشكر وإذا انفرد الشكر يدخل تحته الحمد فيكون باللسان أن تنطق بهذه النعمة فأما بنعمة ربك فحدث أن تتحدث بنعائم ربنا التي نزلت عليك تترى ليلة نهار وأهم هذه النعائم التي تتحدث بها هي نعمة الإسلام أن تحمد الله جل في أولا اولا إذا قلنا على صفات الذات تحمد الله على أنه القوي المتين تحمد الله على أنه جبار السماوات والأرض لأنك إن خفت أو رعبت من شيء تعلم أن ملجأك هو الله جل وتعلم أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأيضا تحمد الله جل في علا على ربوبيته إن احتجت إلى الرزق إلى العافية في البدن إلى الولد إلى غير ذلك تلجئ إلى ربك جل في علاه. فتحمد الله لصفات ذاته وتحمد الله أيضا لنعائمه السابقة وهذا يكون من باب الشكر فتحمد الله على نعمة البدن تحمد الله على نعمة العفية تحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وبعدها تحمد الله على درجة الإيمان وتحمد الله على انشغالك بنصرة دين الله جل في علاه اذا عندنا الحمد الحمد لله الذي في علاه يدخل تحته المتح ويدخل تحته أيضا الشكر الحمد لله الله قد سبق وشرحناه الحمد لله ألم هنا للاستحقاق يعني كل الحمد لا يستحقه أحد إلا الله ريني علاه وهذا يبين لك خطأ كثير من الناس أنه يتهافت على من أزدى على يديه أو أجريت على يديه النعمة يتلهف على شكر هذا السبب وينته المنعم وهذا جحود على نعائم الله جل في أولاه ولذلك اللام هنا تبين أن المستحق المنفرد أو الذي يتفرد بالاستحقاق في الحمد هو الله جل في أولاه مع أنك تشكر السبب لكن لا يغيب قلبك على شكر المنعم الأول وهو الله جل في أولاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله دلا في يبقى الحمد لله رب العالمين رب عربها يا قترب. نعم صح هي لها إعرابا إما سفه أو بدل. نعم هي تعرف على أنها سفه أو تعرف على أنها بدل هذا واضح الصحيح. رب هو بدل من الله دلا في وسنبين من لطائف هذه من الفرايد في قول الله جل في الحمد لله رب العالمين. الرب في اللغة معنى السيد. المربي رب عباده بنعائمه سبحانه جل في أولاه وأدبهم بالأداب العالية السميقة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الرب الرب هو السيد وهو المربي بل وهو المطاع والمتفرد بالقيام بشؤون عباده وفي الاستلاح الرب هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي السيد المطاع قال الله تعالى الله خالق كل شيء وقال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين وقال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فهو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي يعني هو المشرع سبحانه جل في علاه قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر أكملوا لا تبارك الله رب العالمين قال له الخلق والأمر غاير بين الخلق والأمر وهذه فيها تلالة على أن أمر الله هو شرع الله وهو كلام الله جل وأنه غير مخلوق يبنى اذا رب هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. الحمد لله رب العالمين العالمين جمع عالم وقال العلماء العالم هو كل موجود سوى الله جل فإذا قال كل موجود سوى الله كل نص في العموم سماء وأرض وبحار وأشجار وثمار وقال بعض العلماء لا العالم كل ما سوى الله ممن يعقلش فإذن حصرها في عوالم ثلاثة وهي عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة أنت تستحضر بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه العوالم الثلاثة والصحيح الرارح أن هذا الجمع يدل على كل مخلوق أو كل موجود سوى الله جل في علا في عالم البحر وعالم الأنهار وعالم الأشجار وعالم السماء وعالم الأرض من الإنس والجن كل هذه العوالم تقول الحمد لله رب العالمين والعالمين مشتق من العلامة العالم مشتق من العلامة واللفت في ذلك أن كل عالم له دلالة على الرب الذي خلقه فهي آيات باهرات تبين لك دلالات ربوبية الله جل في أولاه فهي علامات على وجود الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في أولاه كما قال الأعربي وكان ليس بكثير النظر ولا دقيق النظر في كتاب الله جل في لكنها فطرة قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وقال بحار ذات أمواج تدل على الواحد القهار فأنت لو نظرت إلى السماء بنجومها المتلألئة ونظرت إلى هذه الشموس وهذه الأقمار الله جل في علاه أبدع خلقها دلالة على ربوبية الله جل في علاه هذه الأرض الممهدة لك وأنت تسير لا تتحرك بك ولا تنقلب أنت وأنت تسير فيها هذه أيضا علامة على الخالق سبحانه جل في علاه فإذا رب العالمين العالم هو مشتق من العلامة ليدل على الذي خلقه سبحانه جل في أولاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبق أن شرحنا معنا الرحمن الرحيم لكن اللفتة في هذه الآية العظيمة ونتوقف عندها أن الله جل في أولاه لما ذكر الرب كأن المر المتقن في العقيدة يقول الرب ربوبية القهر والربوبية العامة والربوبية الخاصة يذكر الرب قهر قدرة عزه إحياء اماته منع عطاء فيرتجف في القلب فتكون الرهبة ثم كان الله جل في علاه يلطف قلب عباده المؤمنين ويقول كما ذكرت الرهبة سأذكر لكم الرغبة والرحمة فقال الرب القهار الرب الجبار الرب الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هو الرحمن الرحيم وكثيرا ما ترى أن الله جل في علاه يبين لك اقتران الرغبة بالرهبة نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فهنا انظروا في الفاتحة أنا سأسكت الآن وسأسأل سؤالا واحد هل من من أحد تدبر هذه الآية هو بعدها من الآية والتناسب بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في أحد تدبر هذه المسألة هل في مرة تدبرت أن الله جلل وعلا جمع لك رغبة ورهبة ليرقق قلبك أو نقول يرتجف قلبك خوفا من الله وهلعا وأن تعتقد أن ربك قادر على أن يضلك في ثانية ثم بعد ذلك لطف قلبك وقال لا رحمتي سبقت غضبي هل في أحد تدبر ويقرأ الفاتحة أو يسمع في هذه المسألة هذه مسألة عظيمة جدا من تناسب الآيات بعضها لبعض فإن الله جل في علاه ذكر الرحمة بعد الربوبية لأن الربوبية كما قلنا ربوبية عامة ربوبية القهر الإحياء والإماتة لا أحد يستطيع أن يرد على الله رب العمّة إذا أمات الكافر أو إذا قدر المرض على الكافر أن يرد على الله أمره فهذه ربوبية القهر وهذه ربوبية عامة وأيضا يتذكر المرض الربوبية الخاصة فعندما يتذكر الربوبية العامة ويخشى قلبه يجد قول الله تعالى الرحمن الرحيم لا تخف فإن رحمة الله ستدركك فإن الله رب العمّة قال رحمتي سبقت غضبي ثم يتذكر ربوبية أو الربوبية الخاصة وهذه الربوبية خاصة بالمؤمنين ربوبية التسديد ربوبية التوفيق ربوبية التأييد ربوبية النص ربوبية التمكين فعندما يتذكر بعدما يقول الحمد لله رب العالمين وهو يصلي خاشع فيتذكر ربوبية الربوبيه العامه ويخاف فياتيه اللطف الرحمن الرحيم يتذكر بعد ذلك الربوبيه الخاصة ربوبيه التسديد والتوفيق والنصر والتاييد والتمكين تشرائط بعنقه لذلك هو يريد أن يؤيد ينصر يوفق يسدد فيأتيه أيضا فيقول الله جل في علاه الرحمن الرحيم فإن من رحمة الله جل في علاه سيسددك وإن من رحمة الله جل في علاه سيوفقك إلى ما تؤمن بل سيعطيك فوق ما تؤمن من ربك جل في علاه ونختم بهذه الآية هذا التفسير ونأخذ الفوائد المستنبطة من هذه الآية اولا اللطائف والمعاني الإيمانية التي يمكن أن تذكر في هذه اولا جملة الحمد جملة خبرية قول الله تعالى الحمد لله طبعا الحمد ده صفة صح ولا لا خطر الحمد يعرفها ايه الحمد مبتدى والخبر وين جملة طيب هذه الجملة الحمد لله رب العالمين هذه جملة خبرية يراد بها الانشاء ده من بديع البيان يعني كأن الله جلت يقول يا عبادي عندما تقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين تذكروا أني أأمركم أكثروا من حمدي وأكثروا من السناء علي فهذه جملة خبرية بها الإنشاء كان الله يأمر ويقول لعبادي أو يقول لنفس السلام قل لهم احمدوا الله في أولاه على كل دقيق وجليل كل صغير وكبير فأنت مع الحمد تزداد فإن الله في أولاه يحب الشاكرين ويحب الحامدين فإن الله لما وسم موسى عليه السلام أو وسم نوح عليه السلام بأرقى الصفات قال إنه كان عبدا شكورا ولما وصف إبراهيم بأرق صفاته قال إن إبراهيم كان همّا قادتا لله حنيفا شاكرا لأن هذه هي أفضل الصفات حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا تسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا و محمدا لما لأنه كثير الحمد وكثير المحامد بأبي هو وأمه فإن الله جل في أولاه يحب الحمد ولذلك الحمد لله رب العالمين معناها احمد الله كثيرا باللسان وبالقلب وبالجوارح أسألكم كيف يحمد المرء ربه بقلبه في نفس المسألة نعم هذا كلام صحيح عموما أنا أريد الخصوص كيف يحمد الله الذي فيه أولاه ألعب بقلبه نقول الآن على المرء أن يحمد لأن معنى الحمد لله كأن الله يأمرك عبدي خلقتك هذه العبادة فلا تلعب وأمرتك بأوامر فعليك أن تنفذها من هذه الأوامر أكثر من حمدي والله يذكرك بهذه العظيمة خمس مرات كلما تقف وتكبر الحمد لله فتذكر امرني ربي أن أحمده فتركع فتقول الحمد لله على نعمة العافية الحمد لله على نعمة الولد الحمد لله على نعمة كذا الحمد لله على نعمة الإسلام فأنت كلما تقرأ الحمد لله رب العالمين تسجد فتكسر من حمد الله جل في علاه ومع الحمد زياده لأن النعمة لها قبل وبعد النعمة تثبت بالشكر وهذا يكون في قبلها أنك قد نسبت النعمة لربك جل في علاه فما رحت وبعدها تزداد منوطه بالزيادة قال الله تعالى لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ النَّكُمْ فَثُبُوتِ النِّعْمَةِ بِالْحَمْزِ وَالزِّيَادَةِ مَعَ الشُّكْرِ كيف يحمد المرء ربه بقلبه يعني ايه مطلعة النعمة لا فضة فوق بس توضيح اكثر آه؟ نعم اقرار القلب بأن النعمة من من ليس من الوزير ولا الامير ولا مدير في العمل ولا صديق الذي سعى تعيا الحديثا لتأتين هذه النعمة اقر بقلبي وهذا انا كل منا يقف وقفه مع نفسه جاده ويكون صادقا عندما اتى الله له ببعض النعائم على يد صاحبه هل بحق اول ما سمع هذه النعمه قلبه اتجه إلى ربي أم اتجه إلى صاحبه هذا امتحان وكل منا يمتحن نفسه في ذلك فان حمد الله لنا في علاه اولا اقرار القلب بأن الذي ازدى النعمه هو الله جل في علاه اذا الحمد بالقلب حمد باللسان حمد بالجوارح يكون كيف باللسان. أحسن. أولها أن تذكر الحمد بلسانك تصريحا. ثانيةها مهمة جدا أن تفشي ذلك بين الناس. تقول كنت فقيرا فأغنى الله. هذا حمد لله رالف يولا. كنت ذليلا فأعزني الله رالف يولا. كنت مقهورا فنصرني الله رالف يولا. أمر آية أن الله اختبر ثلاثة من بني إسرائيل أقرأ وأبرز وأعمى وكل منهم يأتي الملك على سورة رجل. اولا الأول يقول له ماذا تريد من المال اولا ماذا تتمنى الأصلع يقول أريد شعر قدرني الناس مما انا فيه قال ما احب الاموال اليك يقول البقر فيعطيه البقر والثاني يقول الجمل خذ البعير والثالث يقول اشياء فياخذ اشياء وكل منهم ينجو من مرضه ويبرأ من مرضه الذي يعني يرى العيب فيه ثم ياتيه الملك على سورة رجل بنفس الصوره ياتي للاصلع اصلع وياتي للاعمى اعمى وياتي للابرص ابرص وكل منهم يظهر على حقيقته فيأتي الأعمى وهذا محل الشاهد من عندنا يأتيه فيقول عبد ضل الطريق أعمى اعطيني مما أعطاك الله قال يا فلان انظر إلى هذا الوادي فخذ ما شئت من مالي فإني كنت فقيرا في أغنان الله وكنت أعمى في شفان الله وكنت كذا وكذا وكذا فحدث بنعمة الله أمام الناس فحمد الله على هذه النعمة بعد ما تقول الحمد لله تبدأ تفشيها بين الناس لا رياء ولا سمعة لكن تفشيها بين الناس على أنك تحمد الله بذلك الوجه الثالث أن تستخدمها في رضا الله وتأمر الناس أن يستخدموها أيضا في رضا الله هذا القلب واللسان أما بالجوارح مرء ربه بالجوارح هذا هو يستخدمها في طاعة الله جل في علاه يبقى إذن أول الله طائف أن جملة الحمد لله رب العالمين جملة خبرية يراد بها الإنشاء كأن الله يقول لك في اليوم خمس مرات أكثر من حمدي ويلهج لسانك بحمدي وشكر على نعائمي الفائدة الثانية أسماء لله جل في تكون خاصة به ولا يسمى بها أحد كالله لا يمكن أن يسمى أحد باسم الله والرحمن لا يمكن أن يسمى أحد باسم الرحمن يمكن أن يسمى برحمن دون الرحمن نقول على الإضافة وليست على وليست على الإطلاق ترى رجل يقول رحماني عائله اسمها الرحماني تصح أو مسأليمة الكذاب وكان لابد أننا نبعد عن هذا المسأل لكن نبين الإخوة مسأليمة الكذاب كانوا يسمى نفسه وإيش الرحمن أبدا تم نفسه إيش رحمان اليمامة إضافة رحمان اليمامة فهذه أسماء لا يسمى بها إلا الله الرزاق أيضا لا يسمى إلا الله بها وهناك أسماء يشترك الخلق مع الخالق فيها ككريم الله الكريم وأيضا يسمى كريم لكن مش بالعرف ولا لا ورحيم وصف الله النبي بناه بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن لا بد من ملحظ عندما يسمى العبد بهذا الاسم تقول هذا الاسم بالنسبة لله لجلاله وعظمته وقوته وجبروته وبالنسبة للانسان نقصه وعجزه وضعفه الفائدة الثالثة سبق اسم الله على اسم الرب الحمد لله رب العالمين فيه اشارة عظيمة جدا على ان المقصود الاسمى من التوحيد هو توحيد الالهية وهو توحيد العبادة لأن الله ما خلق الخلق إلا ليفردوه بالعبادة وإن الله جل في أولاه قد أقر كثير من المشركين بربوبية الله جل في أولاه فمشركوا العرب قد أقروا بربوبية الله جل في أولاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله وأيضا وإن سألتم من خلقهم نقول إن الله فهم يحتجون أو نقول يقرون بربوبية الله لكنهم لا يقرون بإلهاية الله الألفعلا أجعل الآلهة إلها ن واحدة فهم ينفرون من الإلهاية ولذلك تبقى ذكر اسم الله على اسم الرب لأن كثير من المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالإلهية وهذه إشارة من الله الألفعلا على أن المقصود الأسم من خلق العباد هو إفراد الله بالعبادة وإذا أفرد العبد الله بالعبادة يستلزم ذلك أو نقول يتضمن ذلك اقراره بالربوبيه إن العبد إذا سجد لربه جل في أولاد أو رفع يديه متذللا راجيا ربه في أشياء كثيرة أو راجيا ربه في أشياء كثيرة فنقول يتضمن ذلك أنه يقر بقلبه أن مالك الكون هو الله والمستحق أن يزل له هو الله والخوف لا يكون إلا له هو الله جل في أولاد إذن سبقت الإشارة أو نقول سبق اسم الله على الرب إشارة من الله ريلا في علاه أن المقصود الأسم هو توحيد الإلهية من أجل ذلك أرسل الرسل ومن أجل ذلك أنزل الكتب آخر هذه الفوائد المستنبطة وهي المعاني الإيمانية العظيمة التي تؤخذ من هذه الآيات الكريمات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كمال الثقة في الله وأنه ما من خزائن السماوات والارض إلا بيد الله في به وهذه كلها من لوازم الربوبية عندما تقول الرب تتذكر خزائن السماوات والأرض وأنها بيد الله وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخيط. إنك على كل شيء قدير إذا احتجت إلى شيء فربك موجود ويصح أن تقول موجود علامة على وجود الله جل علاه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينزل الله جل وكل ذلك من لوازم ربوبية الله وأنت تستحضر عندما تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر أن ربك لنا في أولا سرس الليل الأول أو في الرواية سرس الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داعي فاستجيب له هل من مستشفي فأشفيه هذه كلها من لوازم ربوبية لا في علاه ومن المعاني الإيمانية التي تستقيها من قول لا دل في علاه رب العالمين الثقة الكاملة في الله دل في علاه لأن لوازم الربوبية هي الملك والتدبير والتصرف في الكون بأسره وأن الله لا غالب له وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون أيضا من المعاني الإيمانية يمتلئ قلبك بحب الله دل في علاه القاعدة عند البشر أنفسهم أن الإنسان أثير الإحسان وأن الإنسان إذا عامله إنسان برفق وبرحمة وبلطف ترى قلبه أو ترى يعني ميله كله له يعشقه لأن الإنسان كما قلت أثير الإحسان ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة ويستنهد الأمة بأخلاقيات عالية جدا الرفق الرفق قال لعائشة رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء إلا شانه وما ندعم شيء إلا شانه والرحمة هي مكمن المحبة فأنت عندما تقرأ الرحمن الرحيم فتعلم رحمة الله عز في علاه بك إذا رحمك بين والدين مسلمين ولم تكن كافرا إذا رحمك أنك تلتزم مع إخوة في كتاب الله وتقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم بدين الله وتنصر دين الله في علاه هذه من رحمات الله عليك يمتلئ قلبك بحب الله ومن تدبر هاتين الآيتين كل صلاة أو نقول في صلاتين من الخمس صلوات أقسم بالله بعد ذلك تسلم عليه الملائك لأن قلبك سيمتلئ بحب الله وإذا امتلأ قلبك بحب الله جل في علاه تارعت فيما يرضي الله جل في علاه وامتنعت عن كل ما يبغضه الله جل في علاه فاقتربت من ربك وإذا اقتربت من ربك تجده يهرول إليك ويسارع لك في هواك وفيما يرضيك نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا ويفتح لنا أبواب الخير أختموا بأن الشيخ عبدالعزيز جزالة خيرا بين لنا بعض القراءات الشاذة في الفاتحة بالذات الحمد لله رب العالمين الحسن البصري قرأها الحمد لله رب العالمين وعندما أقول قراءة شاذة يبقى غير معتبرة يبقى لو قرأ قارئ بهذه القراءة لابد أن ترد علينا هذا لحن لا يمكن أن يعني يقبل وأيضاً قال في مالك يوم الدين هذه نتركها في الاسبوع القادم حتى نبدأ في تفسير مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهذه مهمة جدا لما بدأ إياك نعبد ولم يبدأ بإياك نستعين هذه أيضا امتداد لأنه بدأ بالله ولم يبدأ بالرب الحمد لله رب العالمين كما سنبين بدأ إياك نعبد وإياك نستعين